الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه هو يهدي الله بلا ملل رضا يضلل فلن تجدى له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس مشيرا ونثيرا ودعيا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 عليه وشعب نور دفاتها اللهم اكتفني من النار وخذنا معنا وخذنا ثالث وبعض ولازم جل وظهر الا يعوس انسانا نبتين ونفا ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيم الخامسه والسادسه من سوره البقره والامه الاسلاميه تودع شهر رمضان تستقبل عباده تتعلق بهذا الشهر اعني بصيام شهر رمضان وهي صدقه الشهر فهي همنا في هذه الخطبه ان نبين احكام هذه الصدقه وما يترتب على ذلك من مقامات مختلفه وقبل اداء ذلك الايه واضحه ان الله سبحانه وتعالى شرع الزكاه كركن من اركان الاسلام الذي يعبد الله مخلصا له الدين ونفعه ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه اي كما يتعبد الناس لله سبحانه وتعالى بالصيام والصلاه والعبادات تتنوع والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه ضمن العبادات التي تعبد بها المسلم عباده الزكاه عبادات متنوعه طبعا فيها ماليه وفي جسديه الى اخره ف الرسام تكلم عن الصدقه عموما والحديث عن صدقه الفطر يدخل في في فقه الفطر عموما لانها تسمى زكاه زكاه الفطر ويسمى ايضا بصدقه الفطر فلذلك بنيد ان الاسلام رغب العباد في مساله الصدقه كما رغبهم في ان يصوموا وان يغفر الله لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنه كذلك رغبهم في مقام اخراج البال والتصدق لان اصل الدعوه دعوه الرسل مبنيه على مساله الترغيب والترهيب يعني الله عز وجل معظم الناس يعني يعبدوه الكلام ده الله عز وجل تكلم فيه من زاويه الترغيب اذا عبدته وافعلت الامر لك كذا وكذا وكذا وان لم تبعل فلك كذا وكذا من العذاب ده اصل اصل الدعوه رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ففي فضل الانفاق في سبيلا وجه الله تعالى واخراج الصدقات بتقرا حديث ابي كرشه رضي الله تعالى عنه صحابي جليل فيما خرجه الامام الترمذي وهو في غيره هذا المصدر باسناد صحيح ان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاثه اقسم عليهم ما نقص مال من صدقه وما تواضع احد لله الا رفعه وما زاد الله عبدا بعف الا عزا واقسم على ذلك ولا اقسم الا على عظيم ده باسلم قال ثلاثه اقسموا عليهن اقسم بالله والشاهد قال ما نق صدال من صدقه الناس الصدقه دي واحد يقول لك انا عندي وبعي عندي ومرات يحاول تعرف يركب الشيطان يحاول يضع نفسه في زمره المساكين وعلى كل حال المقام بتاع الصدقه اصلا هو ليس قاصرا على الاغنياء انه في كثير من الناس يجعل نفسه فقيرا ابدا في ناس كثير جدا يجعل نفسه فقيرا ابدا وما بحاول يتعبد بالصدقه لكن المسكين ممكن ان يتعبد بالصدقه ذاته وينافس هؤلاء الناس بل وقد يجد اجرا اكثر من الاغنياء في الصدقه وخذ الحديث الذي اورادوا ليمهم الحاكم والمستدرج ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سبقت لهم الفذره ده بالنسبه للمساكين يعني الكلام ده الحديث اللي بنتكلم عن الناس المساكين اللي بنتظروا الصدقات بيتحاولوا تمش لي فوق برضه جابيد من الفقراء مهما يكون يعني حتى ممكن تنافس الاغنياء في هذا في هذه العباده ونما سلم قال سبق قادرين الف درهم في باب الصدقه يعني دير مخليه ودير مدان تبعنا نسميهوا جنيه يعني دول انا بعسلب يبين انه في واحد تصدق ب 1000 جنيه وواحد تصدق بجنيه واحد وتبارك الذي تصدق بهذا الجنيه عنده اجر اكثر من ده بتاع ال 1000 يعني جنيه طبعا ده غبي والمساله دي ورد سؤال بالمناسبه يعني وذاك صحابه كانوا حريصين على معرفه الاحكام الشرعيه ومعرفه الفقه حتى يعمل قالوا وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالوا وكيف كيف ذلك يعني دول يتصدق ب1000 درهم وزل تصدق بدرهم واحد يكون ادل الواحد اكثر من الالف الكلام ده كيف فقال رجل له مال كثير يعني لهم رجل عنده مليارات تخيل مليارات وزادوا معرفه ده اخذ ال1000 درهم وتصدق بها قال له 1000 درهم اتصدق بها ورجل له درهمان ده طبعا مسكين خالد كل اللي عنده 2 جنيه انت فاهم كلامي اخذ 2 جنيه وصدق بجنيه فده اللي عنده جنيهين وصدق بجنيه اجره اكتر من اللي اتصدق ب1000 لانه ده عنده كتير كان عنده مليارات وطلع ب1000 وده عنده 2 وشيطان بالمرصاد اذا كان الشيطان خلى ده يقرط شويه وكام ممكن يتصدر باكثر من الالف لانه دول عندهم مليارات لما يصدق لهم باليوم شروعات مليارات لكن ده شيء طال و كبير لكن جاءته هو نفسه انه دول عنده 2 جنيه وده يتصدر بجنيه والله بليسه لازمه المواصلات بتاعته تبدل طب ايش لاوي يقعد يلاوي لغايه ما يخليه يشغلها كله ما يجاهد كذا جهد جهد للمقل الدول عنده قليل وفي قول حديث انه الانسان الذي يعني هو من الفقراء ينافس الاغنياء في باب الصدقه في سبيل العدوجل عشان تنقل اجر يوم القيامه ودا فرصه عزيزه مساله الصدقه الفطر تدخل فيها لازم انا واديك الكلام مفصلا فلذلك انما سلم قال لك تصدق وما نقص مال من صدقه افسم ودا طبعا واضح انه الشيء ما نقص مال من صدقه معناه انه الجروشه طلعت لها دي كرايه ثانيه اذا جاءتك رايه ثانيه انا ما انا نصبت كده ما هو ان رسول الله قال ما من يوم يذبح فيه العباد عشان الكلام ده تفسير هو كلاه ما من يوم يذبح فيه العباد الا ولله ملكان في كل يوم ملكان يقول الاول اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الثاني اللهم اعط ممسكا تلفا والناس بيقروا بالحديث النبوي والقران الكلام ده عندهم كلام ما فيهوش شك انه الشيء اللي انت بتفكروا الله عايز وجل بيخلفناه لاخير الناس طبعا البلاء ده شيطان كبير بقول لك والله يا اخي احتمال ما ده يا خد تاريخ الاحتمال وما احتمال ها تاخدها تجرب وتوكل على الله وبعدين جاد وان لما جاء تمام إن تماما هي ما كدي يعني تماما ما تحسب عليه بحسابات تقول انا جربت قبل كده اخر جنيه اديته مسكين وقعدت ثلاثه يوم ما لا شغل ولا عمل لك يعني هكذا زي الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لا وبرضه الحديث صحيح ومعناه قايل مانقصها بالصدع يبقى برضه اذا قعدت 3 يوم بدون شغل والله ما خلف لك ما قلت ما مجني حد قاعد يوم القيامه زي كان حطيته في البنك قسمه تجيبه في في البنك بنتصرف الليله لو حطيته في البنك بتجيبه الليله لكن ده بنصرف يوم القيامه معناه قاعد يعني معناه اصلا قاعد ما انا قصدي يعني في في كلا الحالتين يا الله خلف لك ولا خللك يوم القيامه معنا بعد ما نقتسم عشان كذا نلقى وما تقذبوا لانفسكم من خير تجدوه عند الله من خير يعطيه لكم يوم القيامه تلغاو لايت ملائكه جني يوم يبعثون يوم لا صعباله ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فالقوه قاعده بعدين, بعدين والصدقه يعني اذا الله انت شفته ما خلف لك وهو لابد ان يخلف لك لكن اذا كان ملكيتك في الدنيا بتلقاها بعدين معناها ما نقص مال شي روح فاذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بانه ما نقص مال من صدقه فاحاول انك يعني تكون من المبادرين لمساله الانفاق والصدقه احاول تخش من الباب ده والباب ده باب عظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا السر تدفعوا بيته السوق برضو من علامات حسن الخاتمه والذول بيطمعوا انه الله يختم لهم بخير عشان تقول انت يختم الله لك بخير للاشياء اللي بتكون الانسان الله يختم له بخير ويموت على حسن خاتمه يصدق لحكي السر ده ده كمان مقام تعلي مقامات الصدقه الصدقه عندها مقامات وتنوعه انه الناس اللي بتصدقوا وينفقون اموالهم في السر في السر السر ولا حديث جاءت تتكلم في حديث سبعه وظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجل تصدق بالصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تصدق بالصدقه لكن بطريقه معينه حتى لا تعلم مبادره في الامر انا مبالغه فيه في مساله الاصرار بالصدقه اول شيء في الحديث ده الله يظللك في ظله او ظلا ظل أضل الا ظله صدقه الله الصدقه بتاعت السر وبعدين تدفعوا ميتة السوق تدفعوا ميتة سن. انك بتموت على حسب هذا الحديث بتموت على حسن خاتمه فطلع الغروش متصدق بسبيل الله عز وجل وتسر في صدقه علانيه في صدقه سيرته احاول ان ان تكون من الذين يسرون بالصدقه وبالاعمال الصالحه وان يكون ذلك كاملا في كامل صحتك لانه في ناس بيتصدقوا ايضا بعد فوات الاوان في وقت يقل الاجر يقل الاجر يعني يثبت الاجر ولكنه يكون قليلا في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام البخاري ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي الصفقه افضل سؤال راح يسال له بسلم ويقال ان افضليه بالصدقه يعني افضل انواع الصدقه مش اتكلم على الصدقه الصدقه دي مفروغ منها الصدقه دي كان عندهم حاجه عاليه وكل الصحابه قالوا هكذا حتى في حديث ابي ذر ارجع للتالي لهذا الحديث حديث ابي ذر الذي رواه الامام مسلم ان ان اناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد ذهب الزهب أهل الدثور بالأجور وأنهم يتكلمون عن مشهد ومعينون الجماعة التي يجولون النابع ال ciudعى وقالوا يا رسول الله لقد ذهب أهل الدثور بالأجور يتكلمون عن صحابة عندهم جروش يتصدقوا. لهم عينها في اليوم هم في فلسين قادة يعني يتكلم عن الواقع الكلام عندما أجه النابع ال اتكلمون عن الواقع هم شاهدوا هذا الواقع لقد ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي و يصوبون كما نصوم و يتصدقون بقبول أموالهم لأن لم يشاركونا في الصنف صلوا معنا و زي ما يحب نصليه و يصومه و يصومه لكن يطلعوا جروش عندهم أجر نحن نجينا جروش من وينه لكي نتصدق يعني ما بقى له و الله ده المفتوض الدولة لأنه الغروش دي و ما فتحوا بلاك الأساس أنه الغروش دي يعني هم يتلم علينا و... ولنهنا مدونا منها زي ما في ناس بيتكلموا كذا هم يتصدقون والذين وجهوا هذا السؤال يريدون ان يمن الله عليهم بمال حتى يتصدقوا كما تصدقوا اولئك فقال لقد ذهب اهل الدسور بالاسوق بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم والله ما سلم قلوب او ليس قدى الله ولكم ما تصدقوا به ان بكل تسبيحه صدقه وبكل تحميده صدقه وبكل تكبيره صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وفي فضع احدكم صدقه أي في مجامعة لأحدكم لزوجته صدقا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آيات أحدنا شهوتا ويقول له أجر قال أرأيتم إذا وضع في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضع في حلال كان أجر جاهد في موضع للإسدلال أن الصحابة كان في مفقودة بالأخير يسأل سؤال سؤالا أي الصدقة أفضل فذكر له فترة معينة الصدق فيها تكون أفضل زي ما ذكر إنه في طريقة معينة السر تكون أفضل كذلك قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تتلق حتى إذا بلغت القلقون قلت لكلان كذا ولكلان كذا وقد كان لكلان تتكلم الصحابي ياسر ابن عبد السلام قال له اي الصدقه افضل قال له الصدقه تكون اجرا كثير لما تتصدق وانت صحيح شحيح تاكل الغنى وتخشى الفقر قال لما تكون انت صحيح ما طقك خسرفان ولا طقك اعد وانت عارف نفسك بعد لك ايام على غله الظن اتفق الكلام ف تتصدق وقت انت صحيح صحيح جسم صحيح لانه الناس لا لا, لا الصندوق بعد المرض الاجر بيكون قليل لانه انت من انت عارف نفسك علاوات ضمن المرض ده دا وعدمه هو المرض بتقول لك مظنة الهلاك المرض مظنة شنو الهلاك الناس دائما الزول المريض يعني بيكون عنده ملمود قريب بالنسبه له مادام عيان فمظنة الهلاك ولا جار بيد الاذى والجرح لكن بيبقى ان تصدق وانت صحيح في كامل صحتك تتصدق بسبيل عجل و جل شحيح يراودك الشيطان ويدعوك إلى عدم الإنفاق وأنت تجاهد أهوى نفسك تأمل الغنى وتخشى الفقر وكل دول بأمل أنه يغنى وكل دول خائف من الفقر ففي هذه الحالة قال له تصدق الصدقة أفضل إذا أعرضت ذلك يبقى هذا الكلام الذي ذكرته هو يتكلم عن فضل الصدقة وإن الناس يفرحوا بهذه المدى الله في أجالهم كما فرحوا بأن أحدهم وفق في أنه صام يفرح أيضا بأنه سوف يقصدق في سبيل سبحانه وتعالى لا بد أن يضع في عزبانه هذا المقام أي كما يفرح بالصيام يفرح بالصدقة ما يدوم ذا علم الصدقة الصيام يقول لكم الله فرحان الحمد لله الله وفقني والحمد لله صمنا خير لكن الصرغه دي مرات بعد ما رحت الجارد قفله متعرف ويا الله ما رغب يتكل لو كمان يضيعها يقول لك والله يا تمرنا لكن ما عارفين باقي الاسبوع ده نتي مو خير ناخذ ما تصبر انت افرح بالامر زي ما فرحتك الصيام تفرح بمثاه الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى اذا عرفت ذلك يبقى من ضمن الصدقات التي امر الله عز وجل فيها فضغط الفطر ويتربط بعباده الصيام لحكمه بيرا في حديث ابي باس ياتي بيانه في موضعين لكن دعنا الان نتكلم عن ادله وجوبها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم فهذه صدقه اصلا العلماء قالوا واجبه والواجب لا تسقط قائله ولا يعاقب تاركه يعني اذا عندك ومانفقت الله عز وجل ده واجب مندوب ده, ده برأيي في حيث لا مندوب لا اساء فاعله ولا يعاقب تاركه فدي بتدخل في باب الصدقات الواجبه ولذلك العلماء استدلوا على انها واجبه بالادله استندوا على الادله تفيد الوجوب منها ما جاء في قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى فالايه دي كان استدل بيها عمر بن عبد العزيز قال لها حضما الخليفه الراشد على ان صدقه الفطر واجبه واستدل بها على وجوبها بهذه الايه قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى لا ادنى مقصود بها قال الوجوب واستندوا على فقه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح الإمام البخاري ومسلم أنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقت الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين وما معنى قوله فرض معنى معنا معنا فرض معناها واجب فرض معناه واجب فرض رسولنا صلى الله عليه وسلم هو هو يوجب كما يوجب القران لقوله تعالى وما اتاكم رسول فخذوه وابعثكم عنه فانته ففرض يعني اوجب وقال فرضا وسلم صدقه الفطر اللي هي قاعده فطر رمضان على الصغير والكبير ولذلك العلماء اثبات الحديث قالوا انها تجب على الرجل وعلى من يعول يعني بتجيب على بين على الرجل اللي هو رب الاسره وعلى من يعول الزوجه والاولاد واذا كان في عبيد عبيد السبافي ما في حكم فبيجب عليه ان يخرج الصدقه عن نفسه وعن هؤلاء الذين يعلمون بنص الحديث على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين ناتي لمواصله الحديث في احكامه صدقه الفطر اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروا لكل ذنب انه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد ما هي الحكمه من اخراج هذه الصدقه الحكمه التشريعيه والعلله كما بينا انه باسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن ابي داوود وغيره هل فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث هذا النص واضح بين العله انه ابو لعبد عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر طهره للصائم يعني من اللغوة والرفس إنه الصيام ده حيرفى درجته ويعني بيغفر ليك على الظنوب وده طبعاً إذا كان الصيام كامل والإنسان ليس من معصوم، ما فيه ما إنسان معصوم وباعتبار أنه الناس يعني ليسوا معصوبين والإنسان قد يدخل عليه شيطان في علم يصوم لكن ممكن مرات تسمع عليه غلية أنا أنا حرام يشرب الغول يقول اتفرج شويه واه واه ويقول لك انا عاملينها عشان تششتينا نفرج نقضي الوقت وده كله بيتنافى مع كمال الصيام معلش هو ما بيلغي الصيام لكن بيقلل من الاجر بتاع الصيام او تطلع منك كلمه هنا وهناك من حيث تدري او لا تدري الصيام ده الصغره بتاع الفطر بتجبر لك وتطهر لك الجنوب ديا عشان الصيام بتاعك يكون صافي عشان الصيام يكون شنو صافي وترتقي به الى اعلى الدرجات فدي الحكمه التشريعيه الحكمه التشريعيه انها, إنها تطير الصيام ولتكون عونا للمساكين في ذلك اليوم برضه عشان المساكين لانه العيد مرهق وطبعا يعني الناس بتفرح تعالوا بيقولوا بيفرحوا بقى بشكل يوركيا امريان ما بفرح يعني بعده لا عنده مشكله ثانيه انت فاهم لكن دول عندو وروش بيسموها ضحكات باللغه العاميه ما دام عندك وروش بسموها ضحكات بتفرح ما بتفرح بتفرح تجيب امريان ففي عندنا عندهم عشان كده بيقول لك انت الحكمه التشريعيه انت ايضا في هذا اليوم يفرح مع المساكين اكان يفرح كل الناس والعيد يبقى فرحه للكل فكانت الحكمه التشريعيه من فرضيه صلوغه الفطر طهرا للصائم وعونا للمساكين حتى يفرحوا كما يفرح الاغنياء بهذا اليوم لانه اليوم يوم عيد ويوم فرح هذا هذه الحكمه التشريعيه اذا عرف ذلك ننتقل الى حكم اخر وهذا الحب هو بمقدار هذه الصدقه المقدار بتاعها كم طبعا في العهد الاول الناس في هذه الصدقه يعني كان بيطلعوها عينا بيطلعوها عينا يعني اشياء بتؤكل ودخل العهد دي قريبا الناس كانوا دائما عندهم متسره في العاصمه دي جوع جوع في لو بترجع للتاريخ القريب لغايه الستينات في العاصمه خليك لنا من, من القرى كان برضو اي واحد بيشتري من المتسنه والما عنده منسنه بيشتريه بالشارع بيجيب دقيقه وبيجيب التمر والزيت الناس كام كلها بتشتغل جوا المره بتشتغل هيا طول الليل تمام ما كان في برجر وشاورما وكلام جدان ما في تصحي المره بالليل تاعو يعني بالليل ده قوم يعملوا الراس تعمل الدقيق قاعد ولا ولا ولا والزيت قاعد هذا هو حال الناس وفي ذاك العاد كان الناس على هذا انه الناس على اصحابها فكانوا كانوا يخرجوا الذكه بيخرجوها عينا وبرضه في الوقت الغريب كان لما تصدق على مسكين لما كان الحاجات بالبيت ترسلوا له قوري الدقيق بقبل عادي والدك عادي جدا بس لو دقيق قضيه زمان اللي. الدقيق كان في البيت وكده بيقبل منك العادي يقول لك شكرا يا اخين اسف في الزمان ده تديك اوريه الدقيق بيصب لك جاه ممكن يقل معك مشكله ويقول لك طب حسبه انت استغليت الدقيق ده ايوه انا شاهد ياخذ لك شيله الدقيق الله يديره دي فعلى كل حال كانت بتخرج هي عينا كما ذكر ابو سعيد ايضا بالبخاري ووصلي واكيد سوره يعقوب قال كنا اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نخرج صاقه الفطر فعا من تمر او صاع من زبيب او صاع من شعير او صاع او صاع من اقب حتى قدم علينا معاويه رضي الله تعالى عنه في خلافته حاجا او معتمرا فكلم الناس على المنبر فقال أيها الناس إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال الراوي هو أبو سعيد فأخذ الناس بذلك أما أنا فلا أزال أخرجه صاعا معي ما معنا هذا الكلام الحديث هذا يبين أن أبو سعيد القدر قال كنا في زمان الله سلم نخري صدغه الفطر صاع صاع ده هو اربع امداد كفي الرجل المعتدل في تعريفي في القواميس اللغويه او كما يقول بعضهم الصاع اربع امداد بكفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين القولين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا فكان واسطا ليس بالسبين وليس بالقصير الى وليس بالنحيف وليس بالطويل والقصير فاناجما في خلاف بين الفرهم بتاريخ الصح المهم مقدار مقدار الصدقه هل تخرج في الزمن ده صح الصعد اربع امداد بكفي الرجل المعتدل انت فاهم يعني اربع امداد اربع امداد يعني اربع غرفات كده 1 2 3 4 وهذا الصاع الان هو المقدار بتاع المقدار بتاع الصاع صاع قال من تمر او من شعير او اقب كان الناس بياكلوا عاده تاخد له واحد في الزمن ده بعد النبي اسلام تتغدى يجيب لك تمر عاده والله ده الغدا لا كنا السلف واحد انت جديد داخل في البيت جاب لك تمر كده ما بتاكل بقول انا بدي اجرب واوذا ذاتك جرب شنو يا وذا ذاتك اتي دول ببلخ التمر بتعتمر غدان زمان كانت بصراحه كان بفضل غداء هاي معناتها هي بيرول بفضل التمر هذه التمر تحيره بره وتقو ما بتنتظر الاحمر لا بتفضل اللي كمان لا بتفضل لك آه. كفته ما بغدا عادي وما لازم التمر على الكما او اخذ اخذ طلب من مجفف يتغلطوا بيه عادل يفتروا بيه لما مجفف كده لوي ما بدر كده هو مجفف لكن كده زي كتل كتل يغرف لك تعرف من البهاين بتاع المجفف اللبن من هلك صاحب بتاع المجفف تأكل يقول لك الحمد لله الله يحضرنا العشاء ويعود المغذى هل أنت أباهم كلامين؟ فقال لغاية ما جاء في خلابة معاوية رضي الله تعالى عنه لما كان أمير مجليه قال فكلم الناس على المنبر كلم في فقه الزكاه زكاه الفطر فقال ايها الناس اني ارى ان المدين من سمراء الشام الوقت سمراء الشام ده القمح القمح الوقت ده الناس ما اخدوه لسه بدل جديد لما معاويه جه المدينه بدل الناس شويه شويه غيروا في الاكل ما أسأل الاكل بيتغير مش كده لكن في البلد ليس تغير شوية شوية في الزمان كانت أقول لهم أن هذا عشبه قدرة بلغمة عادة وكذا بعد شوية جابت لها مطاعم فول بعد شوية جابت لها سبك وبعد شوية جابت شيء في المطاعم و جاءت كافتريات و جاءت بيزة و لم أعرفين وصلتها أنا لا أعرف السماء أنا كل حل بقيت لي مع بولاد ثاني فبدل القمح الجديد فابتعد معاويه رضي الله تعالى عنه فقال ايها الناس اني ارى ان مدين صبره الشام يعني ما بدكم تلاقوا اربع امداد صح يطلعوها اربع امداد فقال لهم انا برى انه نصف صاع من القمح بيساوي صاع من التمر وممكن ثاني قال لهم اذا طلعتوا زكاه الناس اللي بياكلوا قمح بدل يطلعوا صاع يطلعوا نصف صاع بزق قال الترمذي والعمل عند العند صاع من كل شيء وذهد فيان وغيره على انه يجزي نصف صاع من من شعير من القمح والمساله بيختلف الاحوق الانسان يطلع الصاع لاحتياطا لدينه كما فعل مسعيد رحمه الله قال اما انا فلا ازال اخرجه صاعا معي فتطلع ثمن الان طبعا مساله القيمه دي بنادي في شددوا فيها والامر فيه سعر تاخذ شلت عليه في علي جامع مرات تعرف تقول له بقول لك ما بجوز حرام ما تطلع بنوش تطلعها تطلعها ذبح يا اخي ما تيجي خدت ساعه الله دي ما تقري في الناس هاي وتعمل للناس تجيب انت المساله فيها سعر ما بنضيق عنها وبعدين في مسائل مصالح ومفاسد الان لو اديته دقيق اديته عيش امشي عشان يبقى في اول دقيقه فلو دقي بتقعد 30 دقيقه اذا جبت حمباده اذا ديت له 20 دقيقه ممكن بيعوا في مصالفه او بيعوا ساتر عشان تشري له ربع كيلو لحمه انت بتاكل في اللحم ده 30 دقيقه يعني بتاكل لما الحين تعض في الشيه وتض في ده دقي ده يخليك يخليك بتا... دول نص ساعه فخليك دول فاهم بالنسبة للناس اللي يتكلموا عن المنابك وشددوا حل الأم ويقول لك لا يجلي إلا أن تخرج عيناً فطلع دقيق وماتها لأعمال هذا الدقيق إيه ما عندك؟ فالدقيق جيد دقيق في الحالة اللي ما مشكلة يكون كمان انتظر ما, ما عندك خيام ما عندك انتظر سكان أطمئن انت ده ما لبيتك دقيق وأضم البيتك انت ما لزديق انت عندك دقيق في البدء؟ لا عندك جمول تطلع يا اللهي ما عندك تطلع الجمول دي انت فاهم؟ فا اذا ما عندك الا الدقيق طلع الدقيق لكن عندك قروش ولا احواط الانسان عفيق المسائل انه يطلع فيهم ما شد او يذكر الخلاف وموشد على خلق الله وبذلك اخذ كثير من الفقهاء على فقه سلف صالح انه توزيع القيمه وما قال اخراج القيمه من الصحابه وعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه افتى بجواز اخراج القيمه ومن ذهب اخراج القيمه الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله ومن الائمه الاربعه ذهب ابو حنيفه اذن قم الى اخراج القيمه وهو ترجح وذهب الى ذلك شيخ الاسلام فيمي عليه رحمه الله ورجح هذا في باب الخلاف انه يجوز تفايز عرفت ذلك يبقى ممكن تطلع القيمه القيمه الان بتاعه الزكاه حسبنا هاي سؤالي انا ازعار القمح فسالت عن الكيله طبعا المقدار بتاع الكيله الكيله دي بتدفع الكيله دي هي تمثل ربعين والربع ينزل عن ثلاثه معناه اذا كان عندك 8 قنطار يلزمك كيله واذا عندك يعني يعني اذا عندك انت 6 كيله هو بينزل عن ثلاثه الكيله تبدا عن كيلو عن سته وانت تحسيبك إذا حتى أشوف بعدك القيمة واتضرب الشيء اللي أعرف وأنا من خلال بعض الاتصالات أن القيمة تطلع زي ستة جنيه يعني القيمة بتاعت الفطرة تطلع يعني الشخص الواحد ستة جنيه لأنه في اختلاف بأزعار القمح بين اثنين وثلاثين وما أكثر من ذلك فاحتياطاً تطلع ستة ألف على الشخص الواحد بطلع 6000 على حسب ما ورد في قوله نخرج صدقه الفطر صاعا من تمر او صاعا من درر وعلى قول من يجزي من قال يجزي نصف الصاع وبعد كده الكيله بتعمل معاك 12 لكن انت خذ بالاحتياطي خليه خليه على 6 ويلزم الاخراج عن الشخص الواحد 6 6 يعني هذا يعني 6000 هذا واضح من هذه المسألة عندنا مسألة أخرى وهي إلى من ضغط هذه الزكرة باع العلماء يختلفوا في هذا هذا بعضهم على أنها تقول في الأصناف الثمانية الذين ذكروا في سورة التوفى إنما صدقاته للقراء والمساكين إلى آخر ولكن الراجح أن الصدقة صدقة فضع كثير من العلماء إنما تخص تخص ا صنفا واحدا وهو صنف الفقراء والمساكين فباب تعطى منها الغارم وفي سبيل لا تعطى تعطى لانه بعد السلام قال اغنواهم عن السؤال بياخذ الفقراء والمساكين في هذا اليوم فهي تعطى للفقراء والمساكين فقط ما تعطى لدائن الديون واو الى غيره تعطى لهؤلاء الناس والفقراء ده الموج الصوفيا ام في جماعه تماثيل البلد دي يا صبوك الشيخ طيع طيع ضربت التلا اللهم قديم بتاع الامه وافسدوهم هلق الجماعه هذول اللي يديم بتاع الامه وعملوا هوبات وكشاكش وتمشي المقابر بتاعتهم في ايام القرى تلقى الدلوكه شغاله من اخر رمضان ثلاثه يوم دل دل دل دل ناس يرقصوا بالات حيمات عرايه وشفات ارجل والشغل بتاع الجرام تكون يابطوا فيها في البلد دي وفي ناس بيشيلوا الكروج يقول لك والله طبعا ده لاد الذكاء لا ابو الشيخ لا انت بس تصدقات الفقير يودعنا منك ده مجرم كبير انت مساح الفقير يعني انت وعينين وجه الفقير معناه ابو الشيخ لا لا فقير ده زي مسكين شوف شوف اد عمك شوف اد عمك شو الفقره من اهلك اديهم لنا الزكاه ابو عبد الله ده شفاط مجرم وحرام تدعي الشيخ لنو الشيخ ما مسكين يا اخويين كبير انت مسان يقولون عنده لواري وعنده طحانات ده مسكين ده يبيعك واشتريه وده أكل مع, ال... مع الحلة كلها تقول ليه قال قال تديك روشك فيخرى تدفع الصدقة لهؤلاء الشيوخ من الصوفية لأنهم شفاتة من أهل الشرق والبضع والضلال فلو أو أولا تدفعهم ولا تعريفهم ده تشوف المساكين في الحلة تعريفهم من أهلة تدفع لهم هذا الألم أنت فاهمك الأهمي؟ وهؤلاء الناس اللي الذين يستحقون هذه الذكاه تطلع لهم يعني قبل العيد بيوم او يومين وممكن لغايه ثلاث ايام يكون لكن اخر موعد باخراج الذكاء المهم قبل الصلاه لازم المسكين يكون اخذ حقه وانت تكون اخرجت هذه الصلاه اخر موعد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرجها قبل العيد اليوم واليومين ذلك الصحابة في فقه المسألة ولكن الحديث نبع السلام قال آخر يعني موعد لإخراج الزكاء نبع السلام قال ومن أداها قبل الصلاة فهي صدق مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقه من الصدقات يعني قبل اصفرا لازم تكون خلصت من الصدقه دي بتاع اصحابك اذا ما قدرت او بعد الصلاه تكون اسف يعني تكون انت غلطت في حرام اخرتها وتخرجها لكن تكون اسف ما ما ترد عنك الذكبي حديثي بـ بـ بـ باخر الحديث ومن ادى بعض الصلاه معنا وان كنت عاسما لم تخرج الصدقه في وقتها لكن تخرجها بعد الصلاه وعليك اسم وقاته في حرام فانت حاول ان تخرج الصدقه قبل قبل قبل الافطار ولانك بعض المسائل قد تستمع اليها هنا وهناك وكان لها اثر سيء جدا في ان يترك كثير من المسلمين الصيام لاحاديث مذكوره يشكرها كثيرون عبر الاكاذب الاعلاميه التلفزيون والراديو وعبر البنابر ودي له اثر كبير جدا كما ذكر الشيخ الالباني رحمه الله في حديثه الضعيف والموضوع واثره واثره السيء في هذه الاوقات ومن ضمن ما تستمعوا اليه فيها في هذه الايام في التلفزيون وذلك ما بكون عنده معلومات نازل لغه الكلام تقليد يقول لك لا بد ان تفيد الصدقه ايها المسلمون كويس تعاتي كويس وقد قال المصطفى اخذ الكذب في ذات الكذب بعد المصطفى من حيث يدري اولاده وقد قال المصطفى صيام رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بصدغه الكتف ويطلعك على فقه هذا الكلام الذي نسبه الى محمد صلى الله عليه وسلم انه صيام معلق وافهم السامع السامع يفهم يقول له اقول لك الصيام معلق هاي طبعاً الذول اللي عند قروش بيخاف يعلقوا صيامه بيطلعوا ولا لا عشان ما يتعلم لكن المسكين عشان كده انا لقيت واحد مسكين وظن وصل له مع امام جاهل ولا سمع الكلام ده بالتلفزيون وهنرفق حلقه بتاع الدفتره اللي بيقول لنا انت عارف ثاني رمضان الجاي ده ان شاء الله ربنا يوصله لا يا اخي قالي زي ما ده واحد مولانا قال النبي عليه الصلاه والسلام قال كان رمضان معلق طيب السماء لا يرفع الا بصدغه الفطر ولا ماء ذي البصر فبدل يعلق لي انا بعلقه لكم ذاكر انت فاهم كلامي والرسول ما قال لكن الدول ده ده مجرم ولا جاهل كيف تقول على الراي العام انه جاهل ولك كان جاهل كان جاوب في التلفزيون ليه انا عارف وكان جاهل كان بيقي امام وانا عارف ونواسل قال يناخو اخاف على امتي العيب الضيق الحديث ده من الحديث المذمومه عند العلماء وراجع على هذا الحديث في كتاب اسمه سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه في باب احكام الصداقات وانه هذا من الاحاديث الملفقه المغذوبه لمثلت لم يقلها فيبقى نحن شي ما قالوا وناسل ما كذب او افتخ لانه عشان نادي تقوم تظل ساكت بجهلك انت ابن مسلم قال بلغوا عني ولو ايه واحكوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهذا الحديث من الحديث المقدوبه ابن مسلم وقد بين العلماء قديما الى هذا الحديث ووضعوا هذا الحديث في حديث المكذوب ابن مسلم اذا فقه هذا بتاع الكلام وبايجاز في فقه احكامي ضغط الفكر اقول قولي اذها واستغفر الله يقول لكم فاستغفروا